ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل الذي ر أرأيت ح ي ي م ذ ك ب ب ا ل د ي ن ف ذ للعلوم ك ا ذ ي ي د ا ي ي ت م ل على ا ا يحض ع ط ا ل م س ك ي ي ن ف و ل للمصلين ا ل ذ ي ن ه م عن صلاتهم ساهون صلاتهم ل ا ذ ي ن ه م يراغون لفضيله ا ل د ك و م ا ت ب ن